يُنبِ بِ انظُر كيف نُقَذِّفُ الآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ دَهْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبون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 ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، إلا علهم يتقون.